ادب القول هو أدب ادب الفعل اما ادب القول فما تكتب انك تقول للناس سوء وربنا نفسه قال واقولوا للناس جنوا خلاص انتهينا هذا ادب إذا اخطات هذا فانت غير مؤدب اذا قلت للناس سوء انت غير مؤدب بادب الله عز وجل فحاشا كده يا المتصوفة من أهل النفس الكامله يدعون الناس الى الادب ادب القول ادب البيان ثم هذا الفعل هذا الفعل عنده عمودين يقوم عليه الحياء والرفق أي يفي بالانسان في اي موقع مفروض يتصل بحاجتين الحياء والرفق اما الحياء فهو الذي يمنع الانسان من التعدي على حرمات الاخرين وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا لم تستحي فاصنع شنو يعني بعد كده ما في زول بيشتغل بك لانك قد رفضت الادب الفعليه جملة فزوي الحياء واهله الادب عشان كده رسول الله عليه وسلم وصفه اهل السيره بانه كان اشد حياءا من العذراء في خدرها كان حي جدا يا من حياء الرسول عليه وسلم انه لا يواجه احد بعيب قط في بيت في بيت بكثير جنون طعام مياه او طعام ما بدوره او طعام ما بفهمه ما بيهين ولا بدهشنه بده اجاك بايشاءتك لا عب شيء قط سيدنا انس يقول في حياة الرسول الله عليه قال خدمت رسول الله 10 سنوات فما قال لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء تركته لم تركته يعني خليك عليك حتى لا يجرح اي <تصفيق> اذك اذا حصل امر عام او خطير للون الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بدون نزول هو انت عملت كده لا يقول ما بال اقوام ما بال شنو اقوام يفعلون كذا وكذا بعدك كان يراعي المشاعر الانسانيه انا قبل ذلك قصصت لكم قصه سبب ورود الحديث الشريف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضا من اكل لحم جزور فليتوضا الظاهري اخذوا عليه على, على الظاهر ده ان اي زور لحم يبي يتوضا وضوء لوضو اي زول ياكل كبده تب ولا ياكل لحم ابن يتوضا العلماء التاريخ قالوا لهم لا ليس المراد حقيقة هذا الحد وانما المراد علته وسببه ما سببه قالوا سببه ان الرصاصه لم تدعي وبعه الصحابه الى وجبه فمشوا اكلو وكان المضيف ذبح لهم بعيد جدو في لحم البعير ده اكل ودرجعين للمذبح درجعين للمذبح والرسول بين ظهرانين وهم يستعدون للصلاه فشمل الجماعه بما فيهم رسول الله ريحا شمر ريح. الريح ده وضوه ماله. طبعا صاحب الريحه وضوماله ايوه نقا لكن خدي خدي ما داير يقوم قدام الناس زين يمرق ويمشي يتوضى عشان يقول ايه كاع بده يحاجز زين اللي قاعد بينصني بلا وبدك بتحصل تقدر من الحايل يا رسول الله يا شباب هو عارف هسه انا بقول الجدب ومكسر هو ويتفضح. ويودع بالشعر كلام عليه الصلاه والسلام قال ايها الناس ايوه كل قد كتب قال جاء من الرغاسب من اكل يا احمد جذور بيم اكل شنو يا اخوان يا رسول الله كل من اكل لحم الجر ما يتوضا كده قال من اكل لحم الجري فليتوضا بيقول له حتى انت بل حتى انا الله. انا ذاتي بجوبتوضا الله وده ده يتوضا معاك والذون الاحدث ده في المصادف توضى وده يا جماعه شوفوا شغل حياه وشوف مراعاه مشاعر الاخرين ادري كيف من رسول الاسلام عليه أفضل الصلاه والسلام فالحياء شوبه من الايمان عشان كده اذا طبع الحياء العمل كان العمل مهذبا وكان صاحبه حيا وكان العمل مقبولا عكس ذلك اذا العمل ما صاحبه الحياء يكون عمل موذب وعبال الناس ما بيحترموه وتوالي جماعه عدم الحياء بيعمل حاجز بيركو بين الناس لو عايز تقول للناس حاجة قولها بادب ما تقولها بقله ادب لانه توالي قله الادب بيتعملك حاجه نفسي ما تقدر تخترطه ده مهم جدا يا جماعه ان عامله الانسان يكون مرتبط بالحياء والحياء ده في كل شيء يا جماعه في كل حاجه علاقتك برؤساءك تقوم على الحياة علاقتك بمرؤوسيك تقوم على الحياة علاقتك بأولادك تقوم على الحياة علاقتك بالمجتمع تقوم على الحياة ليه؟ بانه يكون هذه المواقف عوراتك واخطاء فما تحاول تجاوبها بقسوه وبعنف وبعدم حياء عشان ما تفسد المجتمع لا بد أن تكون حياء والحياء مهم جدا جدا في حياه الانسان واكثر ما يكون الحياة اهميه عند النساء فتربوا نساءكم على الحياء وتربوا اولادكم على الحياء لان الحياء شعبة من شعب الايمان يعني مصدره القلب الما في ما عنده حياه قلبه ما عنده دين ما عنده ايمان ابدا الشعبة الثانيه الرفق الرفق معناها اللطف في العمل تكون نطيف وتؤني في عملك الروشه والسرعه وال والازعاج تماما مثلي الرسول سلم جاءه واقتطفات وفيه رجل يسمى الاشج الجماعه لما نزلوا الى المسجد كلهم نزلوا عن رواحلهم ودول الرسول اصبر الاشج ده اتاخر عدلا اليد كلها ربطه وختل بعضها ايش من الزاد يعني جهل الامور كلها جمع عدل جرو خلوها هو بكل تؤد وبكل رزق وبكل انا يعني عد هذا المسائل كلها يدير الرواسه ده بهدوء جدا ويسلم عليه الجماعه واحدين وسط في جانب وقال في دند ما عندي اشياء عندي شنو ما عندي اشتياق له الرسول اصلا ده كان بخرج من الجبال اخر مجهود له ساعه وهو في خشب الباب هنا ما جاء وشون تشوف يجنو بقول اقول انا بعزم على هؤلاء الناس ان هذا الرجل يفضله ويمتاز عليهم بصفات اول ما جاء داخل قال له يا شد ان فيك صلتان يحبه الله جناطه بقى كان قال له المتاخر ده كان بيتوقع انه الرسول الله عليه وسلم عليه وكده يعني سلام بتاع انه اخرك ايه بتاع لكن اول ما جه سلم عليه قال له يا اجد فبص له وقال له يا اجد ان فيك خصلتان يحبهما الله والرسول صلى ما هما لان ما هو رسوله اعلم والله ما انا عارف حاجه فرجيت مع اخواني دول ان انا عايز لي صفتين ولاي حد قاموا يجلس جلس قال لي يا هشام جو الخصلتان او الخصلتان اللتان يحبهما الله والرسول وقد تميزت بهما فهما الانات والذكر الاناء معناتها تبغون استتبه الفلفل الجن اللي بيعمل حاجه بيستعجل يعمل بالرفق بهدوء بانا لانه العدل بيسود على حاجات كثيره فبدك انت رجل اذا انا لانه الاناء بتفيد بالتفكير وبدك تفكر في عملك قبل ما تسويه يبقى انا كرفق الرفق معناها الشفقه في العمل انك تكون شفيق وتكون هادي في العمل بتاعك ما تعمل بكلفه ما تعمل بلا مبالاه فالرد والأنا صفتان وادبان اسلاميان ينبغي على المريد أن يتصف بهن يكون رفيق ويكون ذا انا دعي ان يا جماعه الانسان صاحب النفس الكامله في الطريق بيكون مؤدب ويؤدب غيره تكون مؤدب ادب قول وتكون مؤدب ادب فعل اما ادب القول فهو حفظ اللسان بذكر الله الا عن حق تحفظ لسانك بذكر الله قالوا يا جماعه اذا خلى لسانه بدون ذكر اللسان ما بيسكت ان لم تشغل اللسان بالذكر انشغل بالباطل لازم يا لازم شنو؟ فاشغلوا بذكر اوالي خلي لسانك ده ذاكر حتى لو قاعد تكلم معاك فاضي العيش بينك بتشكر الله ما يتكلم معاك لانك غاتشغلت نفسك بالبليات الفارغه ما شغالها فبنشغل لسانه بذكر الله فقد تأدب في القرية. لا يا جماعه احسن الادب ادب الله احسن الادب شنو الرسول ما قال ادبني ربي فاه اها انت اعتقد تعلم ان ادب الله هو الحسن اذكر الله الله يذكرك ويؤدك فذكر الله مدعاه للأدب الرصين واي غير ما عنده ادب بنصيب من الذكر بسيط يا جماعه لا بتذكر انه مؤدب علامه الذول المذاكر ما مؤدب الذول مما تلاقيه وجه في الناس وبتكلم في الناس وبشتم في الناس وبقول للناس ده طوالي صفر في الادب صفر من 100 ما عندو ادب ابدا ايه لو كان له ادب لحدس لسانو هذا وكذلك الذول اذا فيو اخرج ده برضو غير مؤدب في الفعل يا جماعه من علامات سلوك الطريق والوصول الى المقامات العاليه الادب ويا جماعه الادب ده هو الذي يقرب الانسان الانسان اذا اساء الادب في الحضره رد الى باب الحضره قالوا من اساء الادب في حضره الحب يرد الى الباب ومن اساء الادب عند الباب رد الى سياسه الدواب اكرم دارفه كويس البسيء الادب في الحضره بيرد الى الباب واللي بيجيء عند, عند الباب بيرد الى حظيره الدواب اديكم مثال واحد يكون باعد وسط ناس محترمين فيصالون الطرف محترم. قال له يقوم يشاكل لهو قال له من نبا من خيره من نبا من شنو قال له شاكل دوز في الكلام ده بغوا موش شنو يترضوا يترضوا يكتبوا ي... ناع ما تدخل قال خلاص ما دخل قال في الباب يضوي في الباب يسوي لي شنو ما يسوي لهش غير في الباب هنا يودوا يمددوا اشعل ادب في الباب برضه دققوا في الباب يرمو يطردوا بره يرجعوا الى سياسه الدواب وما داب اخطر من نفسي مش في نفوسك الانعام بل اظل زميله هذه سياسه الدواب هنا مش تمشي تسرح بالغنم لا سياسه الدواب معناها نفسك للاعداد نفسك ما تعذب برقي انسان بسا نفسك لسا غنمايه أمشي قدب نفسك دي كويس وعشان ما تكون دبه امشي قدب الدب الجودي عشان ترتقي من درك الانعام الى درك الانسانيه عشان لما تيجي في الباب تبقى مؤدب ولما تخش الحضره تبقى اكثر ادبا يا جماعه ادب الفعل عند المتصوفه هو القبض في حضرة الذكر القبض في حضره شنو؟ بل ادب الحسين انت دخلوك الحضره الالهيه تقول قبض قبض يعني شنو؟ قبض يعني ما تنبسط البسط هو الادلال بالجمال في حضرة الجلال القبض او الانبساط الادلال في حضرة الجلال بالجمال يعني ابداصفه جماليه وانت في حضره جال زين زي ما يكون في موقف ما بيستاهل يضحك ويضحك يا اخي تضحك بالك الحكايه ما بدا يضحك انت بتضحك ليه بس ديك نهايه نشايره عاجك شنو مشكله يا جماعه اضحك براجه جرو طيب فانت لما تكون في حضره الحق عز وجل الله ده ما جليل وجميل وان سي ملياته جدا لو انت حاولت تنبسط في حضره الالهيه دون اذ يعني غلبك الجمال تنبسط في حضره الجلال طوال طوال الوقت لانك لا تليق بهذه الحضره عشان كده قالوا يا جماعه الزول ما يكون حضره الجلال بيكون بالذليل اكبار تصرف ابدا لو اتشرف يعني لو احدث كرامه في هذه الحضره طولت. بالتالي لانه ابدى الجمال في موقع جلال يعني ده يدل الاذلال هو زي ما تقول التدلل زي الواحد اللي بيكون عنده ولد بيحبه او بنت بيحبها تدلل عليه تدلل عليه في مواقع مرات تضطر تروده مرات تضطر تجنه او يطوده تكون عندك ضيوف محترمين جدا عندك بيوشنو محترمين دول في الديوان كنت قاعد معاهم وماسكين الموضوع بجد اني كشافه صغيرون عمري جنتي ولما عمري 3 كنت بدي دللهم على ليش نو؟ ني بده بده تقاي غوبي دي متمرصح فيكم يا ابو ما بعرف جنو بيخرب عليك الشغلانه من الاول للاخر وجوط القعده وجوط الجلسه كلها لا يخليك تسمع لا يخليك تسمع زي ده طول قلب بابره وانت بتيكو او تنهره تترد بدت حقيقه الولد ما عمل حاجه الا ان اعتمد على تدليلك له وحبك له فتدلل عليه تدلل عليك باظهار افعال ما كان ينبغي ان يظهرها في هذه الجلسه لو تدلل في غير هذا الموضع لقبلت هذا ولقبلته ولكن لانه تدلل في غير موضع الدلال ترد يا جماعه هو الحق عز وجل عنده جمال وعنده جلال جميل جليل فلا يتدلل المسالك او الشيخ في حضرة الجليل عشان تبي من الادب ان يعرف السالك ان لله جمال وجلال فلا يبدي بالاتان الجمال شيئا وهو في قبضه الجلال عشان كده يا جماعه مغضوا المشايخ تخوش عليه روح تلاقوا كسروا الصمت طويل الفتره كانه ما يكنزه وبعدين تتكلمت باي حاجه ما معك انك كتم ما يضحك ويزيد ما اللي ما شغال بك وبعدينك مو شغال بالحكايات المضحكه ولا المبرحه ولا شيء بس في حضره جلاديه دائما غالبا او نادرا ما يطفى عليه من الجمال شيء عشان كده يا جماعه الرسول عليه الصلاه قال الكلام ده يا شيخ من الراسو الرسول عليه قال لو علمتم ما اعلم ليه كثيرا ولا رايتم مظهر الجمال كم صار الشرو والبوكام الجلال والقبض فقل ما اعلم لو علمتم ما اعلم من مدارج الحضرة الالهيه وصفاتها ومعقياتها لبقيتم كذا ولو عرفتم ايه لان العبد ينبغي ان يغلب الجلال على جماله العبد الصحيح الجلال يغلب على الجبال الظالم لانه في قبضه الحق الزوجات ورجله في قبضه الحق لا مجال الى ان يشر لا مجال الى ان يكون بشرورا ما سمعت القران قال ثم ذهب الى اهله شنو مسروره الالحق عاد على قوم في الدنيا يرهب الواحد منهم الى اهله مسروره هي انا قلت لك شيء مزبد ومسروره نجاشو برضو الزور ما يرجع ليه مسرور كذب جاء رجع مسرور وكان عمل حاجه كويسه بيرجع مسرور كان بل. قال لا اله انه سرور يطغي صاحبه عن النظر الى جلال الحق سرور يطغي صاحبه عن النظر الى جلال الحق فيا جماعه الواحد يضطر أن يأخذ من حضرة الجلال ما يقتبله من السير في هذا الطريق هو قد هذه التقبلات النفسية وبعدين معها برضه الشيء اللي بيخلي الانسان يبتسط برضه في حضرة الله الامن من المكر الامن من شنو والذي يمد يمد مكره الله فدغل طبعا البيعمد المكر ده اللي بيعتمد ان والله بيحبه حب لا ينكر به ابدا وده غلط رسول سيدنا ابو بكر الصديق وهو في مقام الصديقيه ساله قال له ترى هل امنت يا صديق من مكر الله الرسوم ده كده والرسوم ده كده والرسوم ده كده والله لو كانت إحدى رجليه في الجنه والأخرى خارجها لما آمنت بمكر الله خلي امام مكر الله هنا فعشان كده يا جماعه نحن بنلاحظ عدد من الناس الواحد يعني يدفعه الجمال الى الشط يدفعه الجمال الى شنو الشط الشط ده اتعرفش بنعمه الله بلسان الحق لا بلسان الخلق العلوه والتفقيق والموردين بأن الشطحه لسان حال فيه غلونه صاحبه ما رصيد عشان كده الشط ليس للنشر الشط ليس للجنوب ايوه في ناس غمتوا نشروا الشط الشط يتحدث بنعمه الله في النفس غير قابل للنشر غير قابل شنو لانه نشره بيكون فتنه للاخرين تكون يعني كلام كثير جدا جدا انت لا تجد له بعد فعشان كده الامام ابن عربي قال الشطح كلمه فيها رائحه عونه رائحه تخرج صاحبها من ادب الحضره الالهيه عشان كده يا العلماء المرشدين ما يطيقوا حد يوم اعتذر في نهايه الشطر تحدث بنعمه الله شو بعتبر على هذا الحد اكثر الناس شطحا المجازي والمجنون ما مرشد دو واللي غف لكن ما يرشد بصره المجذوب شو جبت بلد تب ولقط لكنه بالتلويد الجد خطوه واحده يفشل لانه ما قدرته يقول لك والله اجتهد لكن المرشد بيقول لك ايوه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لانه مشى خطوه خطوه خطوه خطوه الى امبسه غير المضيف لكن قدره حني قدره وجنه حني لا تنتهك رب المرشد لان ارضه في ناس كدار يشوفونه غير مجذوب ويقوم يذب او يقطع اي جوله انا احذر من هذا ارضه حمي لكن ما تستعجلوا من مساله ولا تستعجلوا لانه ما هو برشك. لكن هو في رغبته يوالي الجاهه يا جماعه في الادب بتاع التصوف في جذب وفي سلوك وفي سلوك جذب بعض اقرب واعلى من جذب ثم سلك من جذب ثم شنو ايوه بدا حياته من جذب بعد عن الجانب الثاني بسكمن الاول ور ور ور واحده واعي لا من وصف ده بيكون ال الاسلوبين مر به وده اعلى الناس اعلى اصحاب الانشال لكن بجلوب سر لا ما بيرش لكن بقى تقعد ما تصيب بالظبط بقى تتكلم بقلبك فيه طب توشوف دي عمل اي شيء حس بالظن فيه حس بالظن له لانك لا تلام على حسن الظن في يوم القيامه لما تقول يا اخي لماذا حسبت الظن فيه لك لكن بيقول لك لماذا اسأت اليه انت تحاسب على سوء الظن ولا تحاسب على شنو هاني <تصفيق> بحكي بدون حسب الظن في ذول ولا الغيابه برضو بيقول انت حسنت له لكنه غلطه بيقول انت الظن في فلان ده ليش ما تحاسب يا جماعه يشوف له بجود طبعا البلوبه الصادقه ده بتكون في اشارات بينك وبين لما توصل طوارب تكون فيه يعني طلقسات او حاجات كده اشارات متبادله بضوارب بتعرف وبتعرف انت تسلم عليه ما تسلم عليه تتكلمه عادل ما تكلمه عادل تتوقف له العربيه تشيله ما تنده من العربيه تشيله ومن بعيد بتعرف ده نوع من الاتي مستهبل لبس غطاء لبس الكايدي غطاء الجلباب او الرقعة او المرقعه لاحدهم ويطاع ولاحدهم غطاء ولاحدهم عطاء في احدين يلبسوه عطاء في احدين يلبسوه ويطاع في احدين يلبسوه غطاء. غطاء وكل رؤوس من هذين جاء كل دون يتعالف اللابسه ويطط عشان توسده يحتجوا ويتنوب بتعرفوا واللابسه عشان يغطا بيها واللابسه عشان يقطا بيها بتعرفوا واللابسه يخلع ويخلع القوم كادب الطريق ببرده بالعكس فهي انواع ودي بالفرق اي انت تحس في الظل الاربع انواع اللي لابسين المرجعات وحايمين دول في الظل الظل بيطلع لكن اهل الاشاره فيهم بيعرفوا بيعرف تعال يعني يمر على اللون من المجازب بالباو بعربيتك ولا تجي عنده ويمر عليك لون دقيق من بعيد وهكذا بدايه كل الناس مالك لكل زوجه عرفه وانما اول اشاره يعرفون عاس او على القلوب المتبادله اما المرشد يهدا اللي انت بتتادب معه الادب وتعليم الشيخ الشيخ المرشد ده بتتقدم مع ادب كامل عشان كده يا جماعه ان بنقول انه هذا الارشاد وهذا الادب ادب مهم لا بد للانسان ان يريس الادب الرسول الله عليه قال ما نحل والد ولده افضل من ادب حسنه ما نحل والد ولده افضل من ايه بينفينا وبيقول انه النحل معناها العطاء ما اسكت انت تذكر ان الواحد لما يخلي لولده قروش والعمارات والشركات ده افضل مانحه او افضل ما اعط الرسول قال لا افضل ما اعطيت ولدك ان تعطيه ادب وفي روايه خلق حسن الادب الحسن والخلق الحسن هو الذي يجعل ولدك عيش في الدنيا حديد فاذن بعد ارسال العاش بادب يكرى واذا عاش بدون ادب بيؤاد فالادب ميراث ولا بد لكل واحد فيكم حتى لو كان عنده قروش وده يخلي ولده عنده قروش اللي يخلي عنده قروش ماده وفي الغريبه جدا في ناس الواحد لا يورث ولده ادب ولا ولا قروش يخليه ساكت لا ادب ولا قروش يمرق اكيد وده يا جماعه اخطر يا جماعه من فاته المال فلا يخلوه الادب الان الدائره يمكنه ليس ولا اذا كانوا مؤدب ومن وجد المال ورزقه الله اياه ينبغي ان يقرنه بالادب لان المال مع عدم الادب بهلكه والمال مع الأدب بنجه الذل ما يخلي ولد عنده قروش مؤدب الولد المؤدب ده حق الله في هذا المال ويرى حق ابيه في هذا المال ويرى حق اخوته في هذا المال لانه مؤدب لكن الولد غير المؤدب اذا تركت له ثروه اهلكها في الحروب فصار اسمه على الوالد ايام لانه جمع له هذا يعطيه السر يا جماعه نحن حديثنا هذا عن الادب كصيبه من صفحات التاريخ وكصفة من ساقه القو وهو صفه من صفات النفس الكامله عشان كده يا جماعه قدموا اولادك الى جانب العلم لا بد أن تجبوا بقى يا جماعه العلم ليس صنو الادب يعني العلم قد لا يجتمع مع الادب يعني ما ضروري مش بالضروره المتعلم يكون مؤدب لا الادب شيء والعلم شيء ثاني فلا يغرنكم ان الولد ما بيقرأ الولد ما بيدرس لا دي ما فايده دارس و دارس و بكل اسف نحن دائما ننتقد على مؤسساتنا اسم التربيه يقول على اسم شنو تربيه يقولوا اداره التربيه والتعليم ال ال ال الصفه دي او الاسلوب ده او المصطلح ده في الانسان ما ينفع لانك تقول رب المال وتقول رب الجسم وتقول رب الارض لكن بتقول رب الروح الروح لا تربو الروح تزكو تزكو تزكو مدد باسم مدد ينصرف الى المديت لما تيجي الروح ما بده ضربت لان ربا معناها انما من غير طرب ربا من غير شنو؟ هو والنفس اذا ربت او الجسم اذا ربا من غير طرب فغد ينبو من الخباث الجسم كل رابط طبله ابن فده ما صالح عشان كده نحن مفروض ننقل الانسان من مفهوم التربيه الى مفهوم التزكيه دام التربيه دي للحيوانات ربيت خصان ربيت امال ربيت كده لكن بقى ربيت الانسان زكيت الانسان زكيت جعلته زكي